وحدتني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس برهان الخيل بأس اذا دخل فيها محلل فان سبق اخذ السبق وان سبق لم يكن عليه شيء. مالك لا بأس بالسبق اي بالجعل الذي يجعل جائزة للمتسابقين او سابقين. اذا دخل بينهما محلل من هو المحلل هذا واي السبق الذي يكون فيه الجوائز اولا قالوا السبق الذي في الجوائز لا يجوز الا على ثلاثه اصناف اما على الاقدام واما على الخير واما على الابل وما سوى ذلك لا فالمسابقة بالحمام كما يقولون والمسابقة بالأكباش كما يفعلون والمسابقة بالديك كما يفعلون وإلى الآن توجد بعض المسابقات في بعض الدول الأكباش تتناقض الديكه تتقاتل الحمام يتسابق وكل ذلك لا يجوزه الإسلام لا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف للفرس والخف للبعير والنصل للرمي وما عدا ذلك فلا. لماذا؟ لأنها هي الآلة المستعملة في الختال وإذا كان الأمر كذلك من هو المحلل وكيف تكون صورته؟ الصوره عند الجمهور هو إذا كان هناك متسابقون اثنان أو ثلاثة أو أربع وكل جزءا من المال يعني صورة ويأتي خامس لا يدفع شيئا هذا الخامس دخل مع الاربعه الذين دفعوا كل واحد دفع مئة المجموع اربعمائة فجاء خامس هذا الخامس لا يدفع شيئا فان سبق اخذ الاربعمائة وان لم يسبق شيئا هل يسمى ايش المحلل محلل للكائزة التي تؤخذ من المجموعة بشرط ان يكون فرسه مساويا لفرسان خير الاربع لا ان يكون شكلا وصورا ومهزوم مهزوم لا بشرط ان يكون يحتمل ان يسبق ويأخذ الجعل كله إذا دخوله ودفع الأربعة للمئات الاربعه كل يدفعها وهو ليس جازما بأن ترجع إليه محتمل أن هذا المحلل بتساويه معهم ومعادلته إليهم في القوة ممكن أن يسبق ويأخذ الأربعمائة إذا كل واحد منهم يدفع حصته وهو يائس من عودته أو غير من بها فهو لم ينتظر عودة المئة ومعها ثلاثة لزملائه. لا يدفعها يمكن تروح يمكن تيجي يمكن تروح فهذا محلل من هذه الناحية قال بعض العلماء إذا دخل المحلل في هذه الصورة بين فلا مانع وبعضهم يقول ان مالك يكره هذه الصورة ولها صور أخرى يهمنا جواز المسابقة بالجعل إذا لم تكن قمارة وعلى هذا يقتصر في الجوائز على هذه الأصناف الثلاثة إما على الأقدام وإما على الخيل وإما على الإبل هذا ما ذكر مالك في هذه القضية تعليقا على مسألته جواز المسابقه بالجعل إذا جاء فيها إذن محلل إذا لم يأتي محلل فهو القمار إذا لم يكن فيها جعل بالكلية فلا مانع انه من باب اللهو البريء أو من باب التمرين والتدريب ما لم يكن فيها شيء منهي عنه مثلا نهى صلى الله عليه وسلم عن لعب النرد والنرد من الألعاب تجمع مما يقولون الطاولة والضمنة والورق ولعبه الجيش هذا اسمها هلا مالكين في اللعب. هش اللعبة العالمية. التي يمكن تلقيع تمضي سنة او اكثر بين دولتين. ما انتهت بين روسيا وامريكا الا نصف جهرين تلبيبا فقط. وهي تدار بالإذ... بالتلفزيون. لانهم كما يقولون مكونة من ميدان وآلات قتال من فيل وملك ومن خيفرس ومن جندي الى اخره وكيف يحرك القائد آلات او قطع الجيش امام العدل فهذه اللعبة اشترا اصدرها يونانية او اصدرها على ما هي فارسية لكن يقولون بعضهم يقول يجوز اللعب بها لأن فيها رسم خطة تحرك الجيش في الميدان وكيف يستطيع القائد أن يحرك آلياته أمام العدو وعلى كل بعض أجازها لعلاقتها بالتدريب على خطة القتال وبعضهم منعها لأنه ليس كل من يلعب بها يكون قائدا مسؤولا عن معركة فإذا قدر أنه في هذا المنصب يجوز له ذلك أم لا يهمنا في هذا ما ذكره الفقهاء في النهي عن النرد والنرد يشمل كل آلاء العلعاب التي مجرد التسليه واللأوة وهذا المنتشر بين هذه الناس إن كان قيل إنه تضيع للوقت فيا خسارة من ضيع وقته الوقت كالسيف إذا لم تقطعه قطعك قلب المرء له ايش? ان الحياة دقائق وثواني. في اخر لحظة من الحياة تقلب دقيقة واحدة مما ضيعتهم ضيع الوقت. لا تجد من يسعدك بنصف الدقيقة. فاذا جاعد لهم لا لا استخدم ولا أسف انتهى الامر. اذا يهمنا في هذه المسألة التعليق تعليق مالك على قضية المسابقة بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة وايضا ناخذ في التشريع ناحية اجتماعية وأدبية وواقعية هل نأتي بفرس مضمرة وفرس غير مضمرة ونسبق بينهم نجيب إنسان عمره عشر سنين وإنسان عمره خمسين سنة يقول مع بعضهم يجيب إنسان عمره ثلاثين سنة، وزنه مائة كيلو، واحد عمره خمسين سنة، وزنه تسعين كيلو، قلت صاروا مع بعض، ما هم متعادلين. إذا لابد من المعادلة حتى يكون هناك الفوز بحقير وبأحقية فعلا والله سبحانه وتعالى أعلم.